El hule el hule el hule el hule للعباس قمر بني عدن رمز الوفا والماس دور على الاكوان بثروه كل الناس من هالفرح يذوب من بهجه ما تنقاس بدر الهوى أولود من نسل عباس ولد بالحق ومهولى الهولى الهولى التي العباس الهولى الهولى الهولى الهولى التي العباس الهولى اتناثرت الازهور وتعطر الوادي برضو سماء وبحور صار الفرح بادي واستبشرت هالحور وهمت الهادي باسم الولي المضرور فرحانة وتنادي قطمتها من فاطم في بدر الهواشين هنولا هنولا هيداربش بالعباس هنولا الغول لا الغول لا الغول لا على الوجه مرسوم بشاره وارتفاعات يا مول الفضل هاليوم عيله تعالجت معث بدر تحيط طنجور على الارض شاعات من بوع المظلوم اين الفرح دمع زينب اجت تشوفه ومقبلت تشوفه فاح الله الله فرح للعباس ما هموله ام ابد النواب والضاء منك باس حدر على البحره الف الف نعمان لصاحب القربا والسين حب احسان متوسطه في قلبه يا باب الحوائج الله الفكرك مناهج منه و سلبه مقبول